إذْهَم مَققَّائِ فَتَانِ مِنكُم أَنْ تَفشَل وَلهَّهُ وَلهُمَا إِذهَم مََّّ إَتَُأَ تَفشَر وَمَّهُ وَلهُمَا وَلَم وَحِيثًا لِيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَعَنَ اللهِ يَتَوَكَّلُ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ وَلَكِنَّ اتقوا الله لعلكم تشكرون اتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ان يكفيكم ان يمدكم رب بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا بلى إن هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوومين ويأتنكم يم سو مين وما جعله الله الاه اسرالكم ولتقم ان قلوبكم به ولا جعله الله اناه اسرالكم ولتقوا ان نقلو وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيُقَاطِرَ فَمِنَ يكبتهم فينقلبوا خائبين ليقطع طغفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ليس لك من الأمر شيء ولله مَا في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ما في السماوات وما في 112. والله غفور رحيم 113. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء ضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون يا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين واتقوا النار التي أعدت للكافرين, للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وأطيعهم الله عن رسول لعلكم ترحمون